رب الحمد لله رب العالمين يا رب ا ع فيما جرت به المقادير انك على كل شيء قدير يا نعم المولى ويا نعم النصير و ف ر ا ن ك ربنا و إ ل ي ك المصير لا تدع لنا زمبا ا ل ا ر ف ر ت ه ولا د ي ن ا الى الديته ولا مريضا ا ل ا ش ف ي ت ه ولا ميتا ا ل ا رحمته ولا م ر ا ولا مظلوما الا نصرته ولا ظالما إ ل ا قهرته ارزقنا قبل الموت ثوبه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيما ومجد واسقنا بيده الشريفه شربه هنيئه لا ن ظ م أ بعدها ابدا وأشهد أن لا ص ف ح و ا وجوهنا ق م ص مرات فمن وجده استوفى الرزق والاجل فلا رزق له على هذه الارض بعد تلك ا ل س ا ع ة ولا اجل له على هذه ر ض ساعة. قبض الروح بذنب من الله ثم ياخذ بباب الملك وينادي ل ا ض ب ق ي م ن ك م و ح د ا ف ب ا ل ن ا ان ي أ ت ي عليها يوم وينقضي اجلها فقال الله تعالى انك ميت وانهم ميتون اعظم مخلوق عند الله واعز مخلوق عند الله م ن اول من اذاع ن ب أ وفاه المصطفى احب الخلق الى قلب رسول الله ابو بكر لما مات المصطفى فقد خلقت كما تشاء فافضل منك لم تر قط عيني واعظم منك لم تلد النساء اشهد انك بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه وكشفت الغمه وجاهدت في الله حق جهاده ص ل و ا ت ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى من اتبع طريقتك الى يوم الدين اما بعد معاشر ا ل ا خ و ة الاعزاء اقف بين امرين فنحن في شهر رمضان الذي قال فيه المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه لو تعلم امتي ما في رمضان من الخير لتمنت ان تكون ا ل س ن ة كلها رمضان س أ ل ت نفسي اين ذا اين ل ن ف مقام الموت. ي هو الخير يا حبيب الله اين هو الخير يا رسول NOOOOO、yeah. Hello. مكان. الحي يحسد الميت على موته وجاء الزمان يا رسول الله جاء الزمان الذي اصبحنا نحسد الاموات على موتهم في زمن ا ضاع الحق, في الحق فيه باطلا واصبح الباطل فيه حقا في زمن اصبح المعروف فيه منكرا واصبح المنكر فيه معروفا في زمن اصبح الصدق فيه كذبا واحد الله اكبر الا ذ ي ن م و وتطمئن و ق ل بذكر ب الله ألا الله بذكر تطمئن القلوب تعالوا تعالوا إ ل ى عامر بن قيس اراه ا ل آ ن على فراش الموت الجسم ممدود وحلت المسلمين ك ر ابكي على ليله نمته وابكي على يوم ا ف ط ر ت ه وابكي على ساعه غفل فيها قلبي عن ذكر الله رب العالمين يا أيها الذين I、yeah. you عادا نستخرج الفيشا و التشمي ه ل عامر ا ن ق ي س و نستخرج ص و ا ب ق ه ص ح ي ف ة ا ل س و ا ب ق س و ا ب ق الخيرات يا طول الثلاثة. تعالوا في عهد سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وعن صحابه دائما المسلمين. حبيب كانوا يخرجون من نصر الى م ص ر ايام فلما تخلى المسلمون عن دينهم ازلهم الله اتحداك يا اخي لو ر أ ي ت اليوم مسلما يعيش في عزه وكرامه ة أ ت ح د ا لو جئت الي اليوم بمسلم يعيش عزيزا او له ع ز ة او له ك ر ا م ة ضاعت ك ر ا م ة المسلمين وضاعت عزة المسلمين فلا عزة فلا ع ز ة لهم ولا ك ر ا م ة انما لهم ا ل ز ل و ا ل م ه ا ن ة مكان يزلون في كل مكان يهانون في كل مكان يختلون الأرض. اصبح ل ا ر ض كلاب الارض يزلون المسلمين ليلا ونهارا فلا نصر لهم و ل م تزوق ا ل ا م ة ا ل ا س ل ا م ي ة نصرا الا اذا عادت الى كتاب ربها وتمسكت ب س ن ة نبيها محمد ص ل و ا ربي وسلامه عليه انتصر المسلمون في م ع ر ك ة ا ل ق ا د س ي ة واذا بجندي صغير ي أ ت ي الى سعد بن ابي رقاص ويقول له ايها القائد لقد عثرت على هذه من الجواهر والذهب فقال له سعد ايها الجندي الم ت أ خ ذ منها شيئا قال الجندي والله لولا م خ ا ف ه الله وحده ما جئت بها الي